وَمِنَ الشَّيَاطِينِ من له عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ மூன யூபிம சனி யூ த فَسَتَجَدُّ نَلَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِجِمٍّ مِن ظُلُمَاتٍ وَآتَيْنَا جُؤًا مِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِن عِنْدِنَا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَقَالْنَا لَهُ اتَّبِعْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ أَرْسَلَكَ لِكُلٍّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ إِلَّ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَّ قُدِرَ عَلَى تَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ وَذَكَرِي إِذ نَادَى رَبَّهُ بُقُرُنًا رب بِلاَ تَذَرُنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيرات وياد